وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط أذاب إن ربك لبالمرصاد